قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوما قَد ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلّوا كَثِيرًا وَضَلّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Kanu lai etanaheo nama mun kerim يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا بَأْسَ مَا قُدِّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ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 تَجدًا أَشَددًا الن سعدَ وَتََّذينَ آممَنُ الهودَ وََّينَ أَشكُ وَل تَجدًا أَقُرَابَهُ Kõudus teNetati, te segue Ehd umaine huvää et drop ise hõnda. Veestlikta تك